إلى جنة الله زوف الشهيد وحي الشهيد بأعلى نشيد إلى المجد قد سار في همة فنال الأبي جنان المجيد لدى الله حيء ولا لم يموت بجانب بحور الجنان سعين فلا تحسبن الشهيدا بميته فما الحر منها كمثل العبيد اخي صانع المجد ها قد ربحت اهنيك يا فخرنا من جديد وعهدا سنمضي كما قد مضيت وعن نهج دربي لا نحيم تقدم لم يفنه حب دنيا ولا حب مال وعيش زهيد فنال الشهادات في عزة وقوى من ضيم العداء كالأسور لقد شاهد العالم اليوم أن أباعتكم هاتن فل الحديد ونسمو إلى فرقد شاهق ونمضي سراعا لمجد تليد إلى جنة الله